بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّرَوَةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِنَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلعون. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَا الْحَدِيثِ لِيُضِلَّا سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُ هَهُ زُؤَرٍ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِعَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّئِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ ثَمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدَ Tawawna wa alqifin arduh roasya an tamid bikum wa basa fiha min kul daba wa anzlana min assamai ma an كل زوج كريم هاذا خلقواه فأروني ما ذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في مبين ولقد آتينا نقمان الحكمة أن نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن وَإِذْ خُولَ لُقَنَانُ لِبَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَكِ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ وَوَصْلِنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْكِ حَمَلَتْهُ أُمَّهِ Naana wa firu vi ma nokoli wali waliida i lanya mau Wa enya bi maada sanaana kagi elmu fa tumao i iba ma fi duni y me rofa wattas la ثم إلي ورجعكم فأنبئكم بما كنتم تأملون يا بني إنها إن تكمذ قالوا حبة من غردل فتكون في صخرة فتكون في ظخرة أو في الثماوات أو في نرضيات بها الله إن الله اليطيف خبير يا أبو نجي أقم الصلاة وامر وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم المور ولا تصائر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحاة إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مسيك واغضب من صوتك إن أنكر لصوتنا صوت الأمير ألم ترون Allah s'aqvar lakum maa fiththemawati wamaa fin ardu wa asbog aliikum ni'ama huahilata wabatina وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِنُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِينَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْذَرَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ ma wa jadana ali abaa na haa walao kanal shaytanu yadau humo ila azaab sair waman yuslim wajahahu ila Allah wawo muhsin faqad وإلى الله عاقبة المور ومن كفر فلا يؤذنك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما أمنوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى أذاب غليغ ولا إن سألتهم خلق السماوات والأرض ليقولن الله قول الحمد للناس أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة نقلام والبحر يمده وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ ثَبَعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُهُ إِنَّ اللَّهَ أَزِيزٌ عَكِيمٌ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاعِدَةٌ إِنَّ اللَّهَ وَثَنِيَ بَصِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ اللَّيْلَ فِيهِ رَهْوًا وَيُلِجُّ النَّهَارَ فِيهِ نُورًا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى سَمَاءٌ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ قَبِيّتْ يَعْلَمُكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ بَاطِلٌ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْكَبِيرُ فنفتر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آيات إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور وإذا غشيهم مَا وَجَأَ وَلَنِذَ اَوُ اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمُ إِلَى الْبِدِّ فَامِنْهُمْ قُتِلَ طُيْدَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ غتر كفور يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يغني والد عن ولده لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا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 وينزل الغيث ويعلم ما في نرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت In Allah ali'mun khbib